6- استمع إلى الحوار ثم قرأه واكتبه في دفترك هيا نصنع رجل ثلج كان الجو ضبابيا في الصباح والآن انظر ما أجمل سقوط الثلج يا أحمد نعم يا علي وأصبحت كل الأماكن بيضاء يلعب الأطفال بالثلج هيا نخرج إلى الحديقة ونلعب معهم بعد دقائق أحمد وعلي في الحديقة آه الجو بارد جدا يا علي وأحس بالبرد نعم الجو بارد اليوم ودرجة الحرارة تحت الصفر هيا نصنع رجل ثلج سيصبح رجل الثلج جميلا وسنلبسه الوشاح وسنضع هذه القبعة الجميلة على رأسه